باب ما يقال بحرف الخفض تقول قد سخرت منه أسخر وقد هزئت بك يا من تفخر وقد نصحت لك فيما أعمله وقد شكرت لك فعلا تفعله ونسأ الله تعالى في أجل زيد وقد أنسأه عز وجل تريد قد أخره وقرأ على فلان السلام لا تقل إلَه وقد زر زيد عليك عابا عليك فعلا لم يكن صوابا وأنت أزريت به تحقيرا معناه قصرت به تقصيرا ونحن قد جن علينا الليل والليل قد أجننا يا قيل وقد ذهبت بك أي أذهبتك وقد دخلت بك أي أدخلتك وقد لهيت عنه أو منه سوى تركته كذا رواه من روا وقل من اللهو لهوت ألهو كما تقول قد سهوت أسهو وقيل مهما استأثر الرحمن بالشيء فله عنه يا فلان معناه إن ترزأ بمال أو ولد فتركه تسليما إلى الله الصمد